قال مالك رحمه الله تعالى ما جاء في النحر في الحج قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنا هذا المنحر وكل منا منحر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل في جاج مكة وطرقها منحر وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعده ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من, من لم يكن معه هج إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه مالك رحمه الله يبين لنا كيفية النحر أو أحكام النحر وجاء بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا لخمس بقينا من ذي القعدة تقول العرب في أواخر الشهر لخمس بقينا وفي أوله لخمس خرجنا ولا يقولون لعشرين بقينا خلونا إذا كان العدد أقل من عشر في أول الشهر يقول لخمس أو لست أو لسبع خلون من الشهر وإذا كان في آخر الشهر يقولون لسبع بقين أو لعشر بقين من الشهر ومعلوم أنهم وصلوا مكة صبح رابعة في الحجة يب هذا تاريخ مسجل متى خرج رسول الله للحج ومتى وصل مكه فاذا كانوا احصوا حركه السير اسراعا وابطاء الا يحصون تاريخ خروجه وعودته لا شك في ذلك اذا خرجوا يوم خمس لخمس بقين من ذي القعده يب خرجوا يوم خمسه وعشرين على ان الشهر ثلاثين ووصلوا صبح رابعه يب كم يوم اخذوا من هنا لمكه تسعة ايام انت كم تاخد دحين؟ تسعة ساعات لا ثمانية بعض في زي ما يقول أر... يعني ايه سبحان الله واحد على كم على كل تبين لنا ام المؤمنين ربي الله تعالى عنها انهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة ولما دنوا من مك الرواية الاخرى تتفق انه صلى الله عليه وسلم امرهم على المغوة اي بعدما طافوا وسعوا سواء كانوا يريدون عمرة او حج طافوا طواف قدوم او طواف عمرة سعوا سعي الحج مقدما او سعي العمرة قال وهو على المغوة من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وهذا الحديث من مشكلات هذا الزمن لان كثيرا من طلبه العلم المتاخرين ياخذ بظاهر هذا القول ويجبر كل من ذهب الى مكة مفردا الحج انه اذا فاف وسعى ان يتحلل اجباري بعمره ويقولون لا نثق الا التمتع وتقدم لنا كلام عبد الله بن عمر الرجل الذي احرم ايه قارنا متمتعا قال لو حضرتك لايه لا لامرتك ان تقرن الحج والعمره قال خلاص جد كان اللي كان وعثمان ينهى عن القران وعمر ينهى عن التمتع وكلهم يتفقون على الافراد ويختلفون فيما عدا وابن عباس رضي الله تعالى عنهم كما جاء عنه في صحيح مسلم يبين هذا الامر حيث, حيث يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم سبح رابعه او يقول في اول الاثر كانوا يرون العمره في اشهر الحج من افجر الفجور وكانوا يقولون اذا انسلخ سفر وبرا الدبر وعثى الاثر حلت العمرة لمن اعتمر اذا برأت الدبر اي ظهر البعير من دبر سفرة الحج وانسلخ صفر وكانوا يسمون المحرم صفر لان المحرم من الاشهر الحرم فكان يقول عليهم ذو القعدة وذو الحجه والمحرم كلها أشر ثلاثة واربعض لا قتال ولا شيء فكانوا يقدمون صفر محل محرم يقولون محرم محل صفر حتى يستبيحوا لأنفسهم القتال بعد ذي الحجه كانوا يسمون المحرم صفر وكانوا يقولون إذا برأت الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم صلى الله عليه وسلم صبح رابعا فامرهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة ويبين ابن عباس ليعلم الناس جواز العمره في اشهر الحج وهذا نص من حبر الام ثم بعد ذلك يقول الشوكاني وغيره اذا نظرنا في حجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم جميعا سمعوا الخبر وشاهدوا العمل ماذا فعلوا بعد تلك السنه لقد واد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في حجتي وسميت حجة الوداع قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وفعلا من الذي حج في السنة الثانية بالمسلمين الخليفة الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه كيف جاء هل جاء معتمرا متمثعا او جاء مفردا باجماع المسلمين جاء مفردا وكذلك في السنة الثانية مدة خلافته بعده عمر مدة خلافة عمر كلها يأتي مفردا بعده عثمان ياتي مفردا مدة خلافته كلها يأتي مفردا ثم بعد ذلك عمر ينهى عن التمتع عثمان ينهى عن القران وعلي يناقشه فيقول راي ارتايته اردت ان يكثر الناس الى البيت ناتي بعد اربعه عشر قرنا ونقول للناس لا يصح نسكا الا متمتعا لا والله الرسول قال لاصحابه لماذا كانوا يرون العمره في ذلك الوقت من افجر الفجور ولهذا لما امرهم ان يتحللوا قالوا اي الحل يا رسول الله الحل عندهم على قسمين التحلل للأفر والتحلل الاكبر قال الحل كله والتحلل كله يعني يحل لهم كل ما كان حراما قبله بعد وقت الإحرام يرجعون حلالا كما كانوا في بيوتهم يعني يحل لهم النساء فتجرأوا وقالوا يا رسول استفسروا واستوضعوا يا رسول الله الحل كله حتى النساء نذهب الى منا ومذاكيرنا تقصر مني? مستنكرين هذا ولا لا? اذا امرهم وبين لهم ولما وقر في نفوسهم من قبل استعظموا ان يتحللوا في ذلك الوقت واستكثروا على انفسهم ان يأتوا الى منا وهم حديث اهد بالنساء. اذا تقول ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها امر من لم يكن ساق الهدي لماذا؟ لان من ساق الهدي ممنوع من ان يتحلل لان الله قال في حقه ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان معه الهدي ممنوع ان يتحلل ولذا قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سخت ولا ولجعلتها عمره لكن ليس بيده الان ولذا لما جاء الحفظة تسأله ما بال الناس حل وانت لم تحلل او لم تحل قال اني قلت هدي ولبت رأس ما استطيع ان تحل الخلاص. اما غيره الذي لم يسوق الهديا فعندهم متسع. فكان تعليما منه صلى الله عليه وسلم لهم في انفسهم. وعلى هذا امره صلى الله عليه وسلم لمن لم يسوق الهدية ان يجعلها عمره. لبيان جواز العمرة في ذلك الوقت. وقد جاء في عندكم في بداية المجتهد حديث ابي الدرداء النا خاصة يا رسول الله? قال بل للابد ولابد الابد. وجاء في حديث الشاهد لما سال قال بل دخلت العمرة في الحج هكذا وتبك بين اصابعه. اي دخلت العمرة في الحج في زمنه في أشر الحاج. او في اعماله حينما يكون قارلا للحج والعمره معان كلاهما سواء تقول ربي الله تعالى عنها لما كان فيه لما دنول من مك والروايات الاخرى انه لما سعى طاف اولا وسعى بين الصفا والمروه فامر من لم يسق الهدي ان يجعلها عمره نعم. قالت عائسة فدخل علينا يوما نحر بلحم بقر. ها تقول فدخل علينا يوما نحر بلحم بقر او بلحم. من. اي ان عائشه رضي الله تعالى عنها. عائشه كانت متمتعة ولا قارنة ولا مفردة. بدأت حجها متمتعة بعمرة. ولكن ادركتها الحيضه في سرث. قبل ان تصل الى مكة. ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نتلسي اي حسي قالت بلى قال لا عليك امر كتبه الله على بنات حواء قولي عمره في حجه فادخلت الحج على العمره وصارت قارنه ولما كان يوم العيد نعلم في نصوص اخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نفسه مئة بدنة ونحر عن زوجاته بقرة واحده هنا يتساءل العلماء كم نسائه وعن من تجزئ البقرة فبعضهم يقول البقرة والبدنة عن سبعة فقط وهنا يقول ابن حزم البقرة عن عشرة لان زوجات رسول الله تسه ونحر عنهم بقرة واحدة ولكن جاءت رواية النساء والترمذي انه نحر عمن تمتعن من نسائه او نحر عمن وجب عليهن دم اذا لم يكن هناك كان هناك البعض لم يجب عليهن الدم اذا لا, لا تناقض. بان نحر صلى الله عليه وسلم بقره لا عن مجموع عدد زوجاته رضي الله تعالى عنهن بل شرك نساءه اللاتي وجب عليهن الدم في بقرة واحدة وهو رد على مالك حينما كره أن يشترك الرجل مع زوجته في بدنه واحدة وقال فليذبح كل واحد بدنه بدنه كما تقدم الاسبوع الماضي فسألت عائشة عن هذا اللحم وش قصة اللحم هاي? وهكذا ينبغي للانسان اذا اتي بشيء يعرف من اين جاء من حلال ولا حرام ولا من صديق ولا من عدو ولا باي صفة حتى يعرف حكمه فقيل انه نحر صلى الله عليه وسلم عن لحم بقر ارسله رسول الله وهنا اخذ بعض العلماء ان للبقر النحر كما هو للابل ولكن قد يطلق تجوزا تذبح البقر ويقل نحرة البقر وقد يكون على الحقيقة ولذا تردد حكم البقر بين النحر والذبح واتفقوا أن النحر للإبل والذبح للغلم وتردد حكم البقر بينهما هكذا تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال يحيى بن سعيد تذكرت هذا الحديث بالقاسم بن محمد فقال أتذك والله بالحديث على وزيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من فقهاء المدينة السبع. حينما سمع هذا الحقل أتبكى بالحديث والله على وجهه أي على تمامه وهكذا كانوا يعنون بحفظ الحديث بتمامه رفع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه